ليه تجرحني وتطلب مني اكون مجامل وافضل ساكتة كده واتحمل السوق ما ليت تجرحني وتطلب مني اكون مجله وافضل ساكتة كده واتحمل ರ ಮಹ್ ರಾಮ ادب منين احس عشان ادو اللي انكسر لازم احكي ಪ